من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين كان يدخل لينظر فكان يتكلم باطلا وقلبه جمع له إيه لمن يتفهم في امر المسكين والضعيف في يوم السوء ينجيه الرب الليل يا اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس فصل من إنجيل معلمنا مارلو البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لانهم خافوا الشعب فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوتي وهو من جمله الاثني عشر فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنه وقواد الجند كيف يسلمه إليهم ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضا فوعدهم وكان يطلب فرصتان ليسلمه إليهم خلوا من جامع والمجد لله دائما